صلات القيامة لكم والله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 الإفلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن لكم منه نذير وبشير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 فَإِنَّمَا يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيَادَةً وَنُوَفِّي لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَنُوَفِّي لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَا يَسْلَمُونَ لَنَنْفُذُواْ مَا يَشَاءُونَ وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ أَلْفَ سَنَةً وَعَلَيْهِمْ أَلْفَ وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ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 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض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 الَّذِينَ اسْتَوَى لِمَنْ ثَلَا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك وما نراك تتبعك الا الذين هم ارذلن ابادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من غيده فعميت عليكم فعميت عليكم ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا عن الله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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أوصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراء قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ رُوحٌ إن أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَالصُّنْعَ فِي الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا نُرْسِلُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ سَخِيرًا مِنْهُمْ قَالَ إِنَّكُمْ تَسْخَرُونَ مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها, فيها من كل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 وَنَادَى نوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَنِ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَنِ عَلَيَّ وَلَا تَثْقَنَّ عِنْدَ كَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقبعي وغيظ الماء وقضي الأمر وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 كَتِبْ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعكَ وَأُمَمٌ سَلُمَتْعُهُمْ تُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ تِلْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ رُوحِهَا إلَيْكَ بَل كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَن تَ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 وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي إِنَّهُ رَحْمَةٌ فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي وَلَا تَخْسِرُون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 وَذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَمُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزِّ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يعودوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعذل لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ نَائِبَ رَاهِمٍ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ جَاءَ بِعَجْلٍ حَنِيد فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصْلُو نَائِهِنَّ كَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُنَّ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُطَّعَ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجمين من أمر الله من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى, وجاءته البشرى قاومواط ان ابراهيم لحليم اواهم نيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود الَّمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُقًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لدى في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لقد علمت تَدَنَّى وَإِلَى عُرْقٍ شَدِيد قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ لَن يَصِلُ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ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 وَقُلْ على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح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 ما كانتكم إني عامل سوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريبا وإن كلا لما ليوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركوا إلى الذين ظلموا فتمسكون النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وجلفا من الليل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 فَتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِهَا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَازَالُوا مُخْتَلِفِينَ إِلَّا نَرْحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَ النَّجَاهَ النَّمَّا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قَصْوَ عَلَيْكَ مِنْ أَبَائِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لَّلَّذِينَ لَا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 ما تعملون؟ الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا.